لفضيله <تصفيق> ا ل د ت ر محمد ا ت ب ا ل ن ا ب

は い, い。

どうぞ。

「私の名前は何いです」<音声>

ل ف ض ه ا ت و ر م ح م ن

ل ف ض ا ل ل ه الدكتور محمد ت ب النابلسي

رسالة موسوعه ن النابلسي و ا للعلوم ا ل ف ا ح ش ة م ا س م ك م

اولم يهدم

Only

سدع لنا ربك ب م ا عهد ع ه النابلسي كشفت عنه ن م للعلوم ك و ن ع ك من س ر الاسلاميه ف الرجز إ

ل ف ي ل ه ا ل ك م و ف ي

「今」<音楽>

for、uh、now. -huh. <laughs>

موسوعه يضرن هادي الله فلا هادي له ي في قضيانهم يعملون ي ه م أ ل ن ك ن الساعة أيان ا ل ن م ا علمها عند ر ب ي ل ا ي ج ل ي ه ا ل و ق ت ه ا إ ل ا ث ق ل ا م ي ه

「私の名 ن は何故か分かることはないです。

والا تدعو

موسوعه النابلسي للعلوم ا و ا س ل ا م ي ه

どう<音楽><音楽>